محمد صلى الله عليه وسلم وبرك عليه فيقول حق عزتي وجلالي لا من <متحدث> أقرص لي بالشهر في كمهان كالزبري سبع الشر ويركر الوجود ما يقضى عجب والأرجاء ببضل المجهود وواكفت عجيز من حسن ما حويت من حصان الكرم والجود ألتون الشارك وحنك المجهود يا أسلق منها المضاء وجاء صور من قبلك لكنهم كناهم يروى ويقولون الله الله اللهم صل وسلم وبارك عليه اغفروا يا معشر كم رأيتماني أقل الأحباب المقصود بأجرة للظاهر ما جرى حبته من الوهاب حتى نظر إلى جمهه بلا جدر ولا وعلى جديد مرسم الجميل لنجيب المام لا تتجبين يا جميل نادي بسير مفلوقات من أهل الأرض والسماوات بالسهال والبشارات فإلا النور المسرون والسر الرقمون الذي أوجدته قبله. وإبقاء الأرض والسماء الغلو في هذه الليلة لا بكء منه مجرورا أملأ بِهِ الكون نورا وأخله يتيما وأطعيره